شبكت كتاب الله تقدم. عود بالله من الشيطان الرجيم. واتن يتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلون. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث وارباع فإن خفتم أن لا تعجلوا فواحدة أو ما ملكت أيمالكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء وصدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقتهم ورزقوهم فيها واكسوهم وقولون لهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتل اليتامى حتى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 أي نصيب مما توكل والدان والقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أول قربى واليتامى والمساكين فرزقهم فرزقهم منه وقول لهم طوّن معروفا واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذري يتوضع فانخافوا عليهم فان يتقوا الله وينقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون, انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 ولأبويه لكون واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأميه الثلث فإن كان له إخوة فلأميه السدس فلأميه السدس من بعد وصيته يصيبها أو دين أيهم أقرب لكم نفعا فريغة من الله إن الله كان عليما حكيما